ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا طب أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا